وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ وكأني من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك ناهم فلا ناصر لهم وكأني من قرية هي من فلا ناصر لهم أفمن كان على بنينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم أفمن كان على مَثَلُ الْجَنَّةِ التي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ اللبن لم يتغير طعمه وانهارم من لبن لم يتغير طعمه وانهارم من خمر اللذة للشاربين وانهارم من خمر اللذة للشاربين وانهارم من عسل مصفى وانهارم مصفى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 صَوْتَ مَن حَنِيناً تَفَطَّأَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ إِلَيْكَ حتى أَلاَ إِنَّهُمْ قَوْمٌ بَغَى أُولَئِكَ الَّذِينَ قَضَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا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 اشراطها لقد جاء اشراطها فان لهم اذا جاءتهم ذكراهم فان لهم اذا جاءهم ذكراهم قال لم انه لا اله الا الله واستغفر لدنك وللمؤمنين والمؤمنات اللهم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم